I don't know. لديه الصراط المستقيم الصراط الذين أعطي عليهم ويهي المغضو بعليم ولا الضوء وِزَةُ الدَّعِينِ إِذْ يَرَى بِأَنَّ اللَّهَ آتَى وَأَتَى yes and